هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خُدَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا قسارا قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله يرون ماذا خلقوا من الارض ارني ماذا خلقوا من الارض أم لهم شر كوف السماءات أم أتيناهم كتاب أم أتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الضالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزل ولا ان زالت ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا وَأَقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرُ الَّلَّيْقُونُ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرُ الَّلَّيْقُونُ نَأَهَدَ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ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 أو لم يثير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعدزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إن انه كان عليما قديرا